بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لله رب المشتكى رب والأوائل والله فوق المعتدين فوق السنّة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق تلا حتما سيزهق كل باطل أمّاهدي قد دعاني للجهاد وللفداء وما هو إني ذاهب للخلد لن تردد وما لا تبك علي إذا سقط ممددا فالموت ليس يخيفني ومنايا أن أستشهد لكن الله يا أمة الإسلام يدنس قرآنك وتقتصب نساؤك ويؤسر رجالك ولا عمر لك ولا صلاح الدين ولا خالد يغسر رومان ويقار الصليبيين ذكر المؤرخ ابن الأثير رحمه الله تعالى في تاريخه بعض أفعال التتر في موراء النهر وأفعال الصليبيين في الشام ودمياط ثم قال وهو يدون ذلك وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مصطورة ينكرها ويستبعدها والحق بيده فمتى استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة استوى في معرفتها العالم والجاهل لشهرتها يسر الله للمسلمين والإسلام من يحفظهم ويحوطهم فلقد دفعوا من العدو إلى عظيم ومن الملوك المسلمين إلى من لا تتعدى همته بطنه وفرجه ولم ينل المسلمين أذن وشدة مذجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه الآن رحمك الله يا ابن الأفير تظن أننا نستبعد ما قد دونت من أفعال التتري والصليبيين بالمسلمين وتلتمس العذر لنا في استبعادنا له لفداحة ما قد دون يراعك وفضاعته فدعنا نخبرك بأننا قد رأينا في زماننا هذا بعد زمانك بقرون ثمانية ما يجل عن الوصف ويستعصي على العد والحصر من مذابح المسلمين رأينا أفغانستان يحتلها الشيوعيون فيقتلون فيها مليوني مسلم ورأيناها تحتل بعد ذلك من عباد الصليب فيقتلون ويفسدون ورأينا دول البلقان يفترسها الصرب والكروات فيستبيحون حريم المسلمين وأطفالهم ويبيدون رجالهم ورأينا العراق وقد دكته قوات الظلم والطغيان، فأرجعته إلى الوراء مئات السنين ثم سلمته للباطنيين ورأينا اليهود يعيثون في فلسطين فيقتلون ويدمرون ورأينا الهندوس في الهند يهدمون مساجد المسلمين ويبنون على أنقاضها معابدهم ويستبيحون دماءهم وأعراضهم ورأينا البوذيين يرهبون المسلمين في تركستان ويضيقون عليهم في دينهم ويهجرونهم من ديارهم ورأينا إخوانهم في منمار يعذبون المسلمين في أراكان ويقطعون أجسادهم ويحرقون أطفالهم ويهدمون منازلهم ويبثون الرعب فيهم ليهجروهم عن ديارهم ولا زالوا يفعلون ذلك إلى هذه الساعة ورأينا النصيرية قد استباحوا بلاد الشام فمزقوا الأطفال واغتصبوا النساء وعذبوا الرجال وفعلوا الأفاعيل بأهل السنة كما يفعل إخوانهم من الإمامية الباطنية بأهل العراق والأحوال كل هذا وأشد منه يفعل بإخواننا والمسلمون في الأرض يقاربون مليار مسلم ونصف المليار ولا ينصرونهم، فأين أنت يا ابن الأفير تنظر إلى حالهم وتدون ذلك في تاريخك وتعجب منا أكثر من عجبك من أهل زمان الله أكبر كلما صوت المدافع زغرد الله أكبر كلما صدح الرصاص وغرد الله أكبر لن تضيع دماؤ إخواني سدى فنصر أقبى ضعكا والحق زادة والمدى www.goodwayinlife.com منتدى أحلى حياة يقدم لكم